Book 2 في مكتب البريد في مكتب البريد gdzie jest najbliższa Akrabu مكتب بريد أين يوجد أقرب مكتب بريد Daleko далеко најближа пошта هل المسافه بعيده عن اقرب مكتب بريد هل المسافه بعيده gdje je najbliže poštansko sanduče E juždu akrabu sand Iberid? E Trebam nekoliko poštanskih markice. Ah težu Liad ta Elberid. Ehlibad to Elberid Za razglednicu i pismo. لأجل بطاقة ورسالة لأجل بطاقة ورسالة koliko كم أجرة البريد إلى أمريكا كم أجرة إلى أمريكا koliko je كم وزن الطرد Kem vzn al-tard? poslati zračnom poštom? Hal mumkinni ersaluhu bil-barid al-jawwi? bilberid mumkinni bil Koliko traje dok nestigne? Kem jehtadju vakt hatta yasil? كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ gdzie mogę telefonirati? أين يمكنني أن أتصل بالتلفون؟ أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ gdzie أين, أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ اين توجد اقرب كابينه تليفون؟ اي ماتيلي هل عندكم بطاقات تليفون؟ هل عندكم بطاقات تليفون؟ اي ماتيلي هل عندكم دليل التليفون؟ هل عندكم دليل تليفون؟ Znatelji, pozivni broj za Austriju. Hal kod miftah al-Nemsa? Hal Momenat miftah al-Nemsa? Moment, pogledaću. Lahda, je uvijek zauzeta. الخط مشغول باستمرار الخط مشغول باستمرار أي رقم الذي اتصلت به اي الذي اتصلت به موراتي برو بيراتي نولو ينبغي اولا ان تضغط صفر يجب اولا أن تضغط الصفر